اللهم إنا دعوناك دعاء من يرجوك ويخشاك وابتهلنا إليك ابتهال من لم يخطر بباله سواك ورحمتك تسع من أطاعك منا ومن عصاك فإما محسن قبلته وإما مسيء رحمته يا من أدنى المنقطعين إليه وأغنى المتوكلين عليه يا من يعلم عدد قطر الأمطار وورق الأشجار وحبات الحصى وذرات الرمار وموجات البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار